عبده ورسوله. أما بعد كنا بالأمس مع قوله كان ختام الختام مع قوله ومن كذب بالبعث بعد الموت كفر والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعث قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير قال المصنف رحمة الله عليه وأرسل جميع الرسل مبشرين ومنذرين والدليل قوله تعالى مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والدليل على أن أوله نوح قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعدهم. قال وأرسل جميع الرسل مبشرين ومنذرين. أرسل جميع الرسل مبشرين ومنذرين. البشارة بالخير إذا أطلقت، وقد تأتي بالشر لكن مقيمة. كقوله تعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليماً لكن إذا أضلقت البشارة بشرهم فهي للخير للوعد الجميل وهذا الوعد الجميل لأهل العمل الصالح لأهل الإيمان والعمل الصالح فالرسل مبشرين لمن استجاب لمن استجاب للرسل دخل بطاعتهم ومنذرين من النذار أو من الإنذار والتهديد والتخويف والتخويف هو التهديد والتخويف من العاقبة يخوفونهم من العاقبة وهذا للكفار يعني ال ال ال البشارة لأهل الإيمان والعمل الصالح والإنذار لمن عصى وخالف فهكذا الرسل بعثوا جميعا بالتوحيد يدعون إلى الله ويبشرون أهل التوحيد وأهل الطاعة بالعاقبة الحسنة في الدنيا والآخر وفي قصص الأنبياء الكثير من العاقبة الحسنة لمن آمن واتبع كما في قصصهم بيان العاقبة وهذا في الدنيا السيئة لمن عصى الأنبياء والمرسلين وكذبهم وكفر بما عندهم فالرسل جميعا مبشرين ومنذرين دعاة إلى الله تبارك وتعالى والدليل قوله رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل حتى لا يبقى هناك حجة لأحده يعني يوم القيامة، يوم القيامة لا يحتاج أحد ويقول يا ربي ما جاءنا من نذير، يقولها من يقولها تكذيبا فيكذبهم الله تبارك وتعالى أنبيائهم المرسلين، فليس لأحد حجة بعد يعني بلوغ دعوة الأنبياء والمرسلين، ذلك قال لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسول، أركز الله أو وضع الله وجعل سبحانه فيه التوحيد في الفطر، ثم من رحمته سبحانه أنبعث الأنبياء ليذكر الناس بذلك المثال وبتلك الفطرة الداعية إلى التوحيد والمحذرة من الشرك، وليقطع الحجة على الكفار لعل يكون للناس على الله حجة لا أحد يحتج يقول يا رب ما جاءنا من نذير قال وأولهم نوح هذه الرسل ومن قبل ذكرنا الفرق بين الأنبياء والمرسلين لأن أول الأنبياء آدم عليه السلام كما في الحديث الصحيح أنه كان نبيا مكلما أنه كان نبيا مكلما لكن المرسلين أولهم نوح عليه السلام أولهم نوح وذكرنا الفرق بين الأنبياء والمرسلين قلنا أن منهم من أهل العلم من يقول الفرق في البلاغ أن الرسل يؤمر بالدعوة إلى الله يرسل إلى أوم يدعوهم إلى الله والنبي ليس كذلك. وبعضهم يقول لا الفرق بين الأنبياء والمرسلين في الديانة الجديدة أو في الدين الجديد أو في الرسالة الجديدة يعني يبعث الله عليه السلام موسى رسولا برسالة جديدة وبكتاب جديد ثم يتبعه في بني إسرائيل أنبياء. ما عندهمش دين جديد وعندومش رسالة جديدة لكن يسوسون الناس بالتوراة بتوراة موسى عليه السلام. يسوسون الناس بتوراة موسى ويحكمون في الناس بالتوراة ما عندهم شيء جديد يعني لكن بينهم وبين الله نبوة بينهم وبين الله وحي يأتيهم الوحي هؤلاء أنبياء وليسوا مرسلين لأن ما عندهم دين جديد ورسالة جديدة هذا فرق آخر يقول به جمع من أهل العلم وهو قريب إن شاء الله فأول الأنبياء آدم عليه السلام ولكن أول المرسلين لأنه أرسل إلى قوم يدعوهم نوح ونوح أرسل في قومه لما ظهر فيهم الشرك أول شرك ظهر في بني آدم في قوم نوح لما غلوا في الصالحين لما غلوا في الصالحين حتى عبدوهم من دون الله تبارك وتعالى وكان بين آدم وبين نوح قرون عشرة كان الناس فيها كلهم على التوحيد على تربية أبيهم آدم عليه السلام وهذا من من تكريم الله لبني آدم تكريم الله لهذه البشرية أن جعلهم من سلالة نبي نبي خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وجعله أباً لهذه الخليقة هذه البشرية هذا تشريف ما بعده تشريف أبا بعض الناس هذا التشريف وقالوا لا أبونا كان قردا. رفض بعض الناس هذا التشريف وقالوا أبونا كان قردا. ونحن أصنا قروض وكنا من قبل قروض ثم تطورنا حتى صرنا بشري لكن المسلمين يرفضون هذا الكلام السخيف يرفضونه ويتشرفون بما شرفهم الله به أن أباهم آدم نبي المكلم مبجل معظم خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته كما قال له موسى لما صارت المحاورة لما صارت المحاورة بين آدم وموسى قال أنت آدم خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته إلى آخر الحديث ففيه بيان لتشريف آدم وهو شريف عليه الصلاة والسلام وهو أبونا وهذا شرف عظيم فهو أول الأنبياء لكن أول المرسلين نوح عليه السلام نوح عليه السلام أرسل لما فشل الشرك في بني آدم وظهر فيهم فأرسله الله يدعو من التوحيد ولبث فيهم يدعو إلى الله ألف سنة إلا خمسين عاما وفي النهاية ما آمن معه إلا قليل وإلى آخر قصته المعروفة التي تكرر ذكرها في القرآن كيف نجاه الله ومن معه وأغرق بقية الناس وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي مر بنا معرفته في الأصل الثالث ونحن مازلنا فيه الأصل الثالث عليه الصلاة والسلام وهو خاتم النبيين يعني يختمهم ليس بعده نبي وقد قال الله تبارك وتعالى وذكر الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم بخاتم النبيين بخاتم النبي ما كان محمد أبى أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي أو خاتم النبيين يعني الذي ختم الله به النبوة الذي ختم الله به النبوة فلا نبي بعده وقد صرحت الأحاديث بذلك وهذا أمر أجمع عليه المسلمون خاطبة لأن اعتقاد النبي بعده خروج من هذه الملة فلا يخرق الإجمع من قال بوجود نبي بعد محمد فقد خرج بهذه القولة من هذه الملة فلا يخرق الإجمع ما زال الإجماع باقي أنه لا نبي بعد محمد أنه خاتم النبي وبه ختمة النبوة به ختمة الرسالة وبالشريعة ختمة الشرائع وبكتابه المهيمن ختمة الكتب وهذا واجب أن يعتقده كل مسلم خلاف ذلك كفر بالله تبارك وتعالى ولعلكم تعرفون يعني خرج بعد النبي صلى الله عليه وسلم من يدعي النبوة شرير مسيلمة والأسود العنسي والثقفي خرج من يدعي النبوة، وآخرهم هذا الهندي الذي ما زال له أتباع إلى اليوم ربما خرج في القرن الثامن بالنسبة للقرون الميلادي الثامن أو التاسع عفر الثامن عشر أو التاسع عشر ميلادي. أحمد ميزرة غلام القدياني وما زال عنده طائفة اليوم وله موجود في بقاع كثير يقرأون القرآن ويعتبرون نفس المسلمين ويعتقدون بنبيه أحمد القدياني وسمونهم القديانيين واليوم يغيرون اسمه من الأحمدية وهم لا شك كفار ليسوا من هذه الملة بإجماع المسلمين فكونه عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين يعني أنه لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. قال، والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده يعني ذكر النبيين من بعده إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده فهو أولهم عليه السلام والسلام عندي هنا ورقة فيها أسئلة من الدرس الماضي في قوله افترض الله على جميع الثقلين من الجن والإنس طاعة محمد صلى الله عليه وسلم قال هل في الجن أنبياء؟ هل في الجن أنبياء؟ ليس في الجن أنبياء والأنبياء كلهم من البشر كما قال الجن في سورة الأحقاف إنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى فهو نبيهم عليه السلام فالنبي يبعث في قومه من الجن والإنس أما قوله تبارك تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم؟ يعني من جملتكم ليس منكم يعني من كل جنس منكم على حذر يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم يعني من جملتكم من هذه المجموعة جوا رسل وهم كانوا من البشر ليس في الجن أنبياء والسؤال الثاني يقول هل السيدة مريم من ضمن الأنبياء والمرسلين الجواب لا ليس في النسوة أنبياء ولم تأتي النبوة للنساء لم تأتي أو لم يأتي في النساء نبية، وكون إن الله أخبر أنه هو أوحى إليها أو أرسل إليها رسولا يبشرها بعيسى عليه السلام، فهذه ليست نبوة، إنما هي كرامة خصها الله بمريم عليه السلام، فليست هي من الأنبياء لما أرسل الله إليها الرسول الملكي يبشرها بعيسى عليه السلام، وقالت إني أعوذ بالرحمن من كين القصة المعروفة. وليست أم موسى نبية والله ذكر أنه أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه هذا ليس وحي نبوة هذا وحي إلهام وحي إلهام كما وحى الله إلى النحر أن يتخذ من الجبال بيوتا، هذا نحي وحي غريزي الفضلة أو إلهام من الله تعالى وليس هذا الوحي الذي هو النبوة والرسالة فليس في الجن أنبياء وليس في النساء أنبياء قال مصنف رحمه الله تعالى وكل أمة بعث الله إليها رسول من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم يأمرهم بعبادة الله وحده وينهأهم عن عبادة الطاغوت وكل أمة بعث الله إليها رسول من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم يأمرهم بعبادة الله وحده وينهأهم عن عبادة الطاغوت والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن عبد الله واجتنب الطاغوت وافترض على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله قال ابن القيم رحمه الله تعالى معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. انتهت الفقرة قال وكل أمة بعث الله إليها رسولا كما قال الله في الآية التي ذكرها المصنف ولقد بعثنا في كل أمة رسولا وقال سبحانه وإن من أمة إلا خلا فيها نذير فما من أمة من الأمم إلا وقد أرسل الله إليهم رسولا أعلمنا الله بجملة منهم يعني خفي علينا علم أغلبهم منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك فليس كلهم علمهم معروف لدينا وهذا أمر ذكرناه في الإيمان بالرسل وذكرنا أنه يكون جملةً وتفصيلا جملة أن أنهم ما من أمة إلا خلق فيها نذير وأنهم بشر وأنهم يعني عباد لله وأنهم صفوة خلق الله إلى آخر الكلام الذي أشرنا إليه وأن الإيمان بهم جميعا واجب وأنهم بلغوا البلاغ الأمين ثم يعني الإيمان التفصيلي بمن أخبرنا بهم وبأسمائهم وبأقوامهم وبأخبارهم كل ما صح نؤمن به وبما أكرمهم الله به فكل أمة بعث الله إليهم رسولا وظيفة الرسول الأولى الدعوة إلى التوحيد قال من نوح إلى محمد يعني من أول الخليقة إلى آخر الأمم التي جعلها الله آخر الأمم أمة محمد عليه الصلاة والسلام وكلهم يدعون إلى التوحيد يأمرهم بعبادة الله وحده الذي هو التوحيد وتجد في القرآن وإلى عاد أخاه مهوداً قال يا قوم اعبدوا الله ما اعبد لكم من إله غيره كل ما يذكر نبيه قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فما من نبي يبعث إلا بهذه الدعوة ولقد أرسلنا في كل أمة هكذا كل أمة وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده وأن يأمرهم بعبادة الله وحده هذا تقرر مراراً نتقرر أنه أمر تفق عليه كل الأنبياء وهذا الإسلام بالمعنى العام نعيدكم إلى الكلام على شرح الإسلام الذي ذكره الشيخ الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وآه يقولنا هذا الإسلام بالمعنى العام هو دين كل الأنبياء هو دين كل الأنبياء وقد وصف الله منهم أن من وصف بالإسلام حنيف المسلم في إبراهيم فلا تموتن الا وأنتم مسلمون وصية يعقوب عليه السلام لبنيه هذا الإسلام بالمعنى العام الذي هو ما ذكره الشارح أو ما ذكره شيخ الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد والقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهل الدعوة كل الأنبياء وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام إن معشر الأنبياء إخوة لعلات إن معشر الأنبياء إخوة لعلات ديننا واحد وأمهاتنا شتى يعني الفروع شكل الصلاة والصوم والعبادات تختلف من ملة إلى ملة لكن أصل الدين كل واحد كل موجه إلى الله تبارك وتعالى اختارفت العبادة بملة إلى ملة لكن كلها متوجهة إلى الله فتوجيهها جميعها إلى الله تبارك وتعالى هذا هو الاتفاق بين الأنبياء جميعا فقال إن معشر الأنبياء إخوة لعلات ومعنى إخوة لعلات لم يكون الأخوة من نفس الأب العرب إذا كانوا الأخوة من نفس الأب يقولوا إخوة لعلات وإذا كانوا من نفس الأب والأم يقولوا أشقاء وإذا كانوا من نفس الأم ويختلفون في الأب، يقولون، أخياف يقولون أخياف، إخوة أخياف يعني أمهم وحدة، لكن يختلفون في الآباء. وإذا كان العكس، يقولوا علّات أبوهم واحد، وإذا كانوا من نفس الأب ومن نفس الأم، يقولون أشقة، فقال نحن معشر الأنبياء، إخوة علي إن الأب واحد، يقصد الأصل واحد، كما أن الأب هو الأصل، يقصد الأصل واحد، وهو إفراد الله بالعبادة، والبراءة من الشرك وأهله، والبراعة من الطاغوت قال يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت وهذه من لوازم أن يعبد الله وحده البراعة من الطاغوت والطاغوت سيذكر أنه ما تجاوز من كلام ابن القيم ما تجاوز به العبد الحب كل ما يعبد من دون الله كل ما تجاوز به الإنسان حتى أعطاه من صفات الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات فقد جعله طاغوتاً فقد جعله الطاغوت فلا بد من البراءة من الكفر وأهله كما قال الله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله هذاني النفي والإثبات في كلمة التوحيد ذكرناه من قبل أن كلمة التوحيد تحوي نفيًا وإثباتًا لا إله نفي إلا الله إثبات فمن يكفر بالطاغوت تساوي لا إله ويؤمن بالله تساوي إلا الله لأن النفي الموجود في كلمة التوحيد تعني نفي كل معبد من دون الله وهذا كفر به ومعنى الكفر به إنكار أنه إله معنى الكفر بالطاغوت إنكار أنه إله أنا أكفر به يعني أكفر لا أكفر بوجوده قد يكون موجود يعبد من دون الله شيء موجود شجرة الكفر بها هذه الشجرة يعني الكفر باستحقاقها الربوبية أو الألوهية أو الأسماء شيء من الأسماء والصفات لا تستحق أن تعبد من دون الله هذا هو الكفر به هذا هو الكفر بالطاغوت شقّاد أنه لا ينفع ولا يضر، لا يستحق العباد من دون الله ليست لا واسو، وهكذا كل ما يعطى من مواصفات أو من صفات الرب تسلب عنه، تسلب عنه، تعتقد أنه لا يستحق منها شيئاً، هذا هو الكفر بالطاغوت، وهذا النفي، وقلنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله قالوا محمد يسب أله ت، مع أنه ما تكلم عن أله لكن تتضمن هذه الكلمة أنه كل إله من دون الله، فبالباطل، فقالوا يسب أله لأنهم كانوا عرب بحاح يعرفون معاني الكلام العكس الناس اليوم أو بعض الناس اليوم تجده يقول لا إله إلا الله ثم يقول يا سيدي فلان شفيني يا سيدي فلان عطيني يناقضها في نفس الوقت يناقضها في نفس الوقت يقولها ويناقضها لأنه ما يعرف معنى لم يعرف معنى هذه الكلمة لم يعرف معنى الإله المنسي فيها ولم يعرف معنى العبادة وقد أشتنا إلى قضية العبادة وجهلهم بمعنى العبادة الذي أوقعهم في عبادة غير الله، أوقعهم في صرف العبادة إلى غير الله تبارك وتعالى. فالكفر بالطاغوت موجود في كلمة لا إله إلا الله موجود في النفي الذي في كلمة لا إله إلا الله. فقال يأمرهم بعبادة الله وحده وهي كل الأنبياء وينهاهم عن عبادة الطاغوت. قال والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن عبد الله واجتنبوا الطاغوت يعني اجتنبوا عبادته اجتنبوا عبادته أنعبد الله هذا جانب الإثبات إلا الله واجتنبوا الطاغوت هذا جانب النفي الذي يصوي لا إله قال وافترض على جميع العباد الكفر بالطاغوت لأنه من معنى لا إله إلا الله لا يتم الإمام بالله إلا بالكفر بالطاغوت لا يمكن أن تعتقد أن الله يعبد وأن غيره يعبد مثلا الإنسان يقول أنا أعبد الله وحده، لكن لو الصالحين صالحين ما نقول شيء ما نتكلمش. لا لما لا أن تتكلم لا بد أن تقول أنه باء. لا قل يختلفون. إنه عبد من دون الله، من لا يستحق كعيسى عليه السلام، وكماريا أم عيسى عليه السلام، عبد من دون الله، من لا يستحق أن يُسب، ولا يجوز أن يسبب. لكن لا أن نقول أنه ليس بإله. وهذا هو الكفر بالطاغوت عموما إنكار أن يكون إله غير الله تبارك وتعالى إنكار أن يكون ذمة إله غير الله تبارك وتعالى فالله افترض على جميع العباد أن يكفروا بالطاغوت لا تتحقق كلمة لا إله إلا الله إلا بالبراءة من الكفر وأهله إلا بالكفر بالطاغوت أن تقول أنه والله حكم علي العبادة من أعطيها شرية لله لكن الأصنام وذي وسيدي فلان يدعوه لو يعطوه ما ندوش ما نقول شيء هذا لم يصلحش بل لابد أن تقول أنه لا يستحق أن يعبدك وأن عبادته باطل وأن هذا يشرك بالله تبارك وتعالى لابد من الكفر بالطاغوت كي تخلص العبادة لله وحده وكي تخلص المعتقد لمن المستحق للعبادة لابد أن يكون في معتقدك أن المستحق للعبادة هو الله وحده وأن كل من يعبد من دون الله كل من يعبد من دونه فبالبعض اللي يعبد سواء كان عندنا هو محترم كالمسيح عليه السلام أو كان يعني من الشياطين أو من الأشياء التي يعني جمدت هم عبدوا حتى الجمدات وعبدوا حتى البهائم وعبدوا فكل معبود يعبد من دون الله بالبعض يعبد ولا بد أن يستقر ذلك في قلب كل مسلم وهذا هو الكفر بالطغوت هذا هو الكفر بالطغوت اعتقاد أنه لا يستحق العبادة ولا ينفع ولا يضر وينعتقده فيه أنه يعلم الغيب تعتقد أنه لا يعلم الغيب. وهكذا كل ما يعطى مما لا يستحقه أو مما هو من خصائص الرب جل, جل جلاله تسلب عن هذا الذي أعطيت له وهو لا يستحقها قال وافترض على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله هذا النفي والإثبات قال ابن قيم رحمه الله تعالى يعني في تعريف الطاغوت معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده تجاوز الحد طاغوت جاي من الطغيان جاي من الطغيان كما قال الله إن لما طغل معه يعني زاد عن حد في طوفان نوح عليه السلام إن لما طغل معه فالطغيان عن الحد محبة الصالحين لها حد مثلا وتعرفون أن محبة الصالحين من أوسع بوابات الوقوع في الشرك بالله تبارك وتعالى من أوسع بوابات الشرك بالله محبة الصالحين والصالحين يستحقون يحبوا بل من الدين أن يحب ومن التقرب يحب لكن إن زادت المحبة حتى صرت تعتقد أن هذا الصالح ينفع ويضر ويعطي وهو في قبره يسمع وينفع ويشفع ويستحق أن يدعى ويستغاث به وأنه في البحر إن حصلت لك كربة دعوه وإذا ضاقت الأمور استغيثوا بأصحاب القبور أو عبارة كيف هذه العبارة يقولونها هذا زيادة عن حد، هذا طغيان، وهذا هذا طغيان زيادة عن الحد لأن حده أن يحب ويعتقد ما يعتقد في بني البشر بعد موتهم وما أنت بمسمع من في القبور لا يسمعون لا يسمعون وإن تدعوهم لا يسمعوا دعائكم ولو سمعوا مستجاب لكم حتى لو سمعوا مستجاب لكم عندما يدين لكم ميت قال الله ومن أضل من ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة لو تقع لقبرة إلى يوم القيامة نادي بي المشير ذلك وهم عن دعائهم هو في في قبره عنده دعاء كنت لي فوق غافل وما ندريش عليك ثم شنو يصير يوم القيامه واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء عديك تجي انت يوم القيامه تقول له انت ربي اللي كنت تدعي لك واك اعاديك انت بتودرني امشي بعيد واذا حشر الناس كانوا لهم عداء وكانوا بعبادتهم كافرين يكفر بعبادتك لا عبدتني لا عليك انا ميت في قبره وإذا حشر الناس وكان لهم اعداء وكانوا بعباده كافرين فهؤلاء محبتهم إن زادت عن الحد الشرعي صارت طغيانا ويؤدي إلى أن تجعله طاغوت. فالطاغوت ما تجاوز به العبد حد من معبود أو متبوع أو مطع. يعني حتى طاع على حد حتى طاع على حد قد تتحول إلى عبادة. كطاعة من كطاعة أهل الكتاب لأحبارهم ورهبانهم في حديث عديم حاجة. لما سمع عديم حاتما قد كان نصرانيا رضي الله عنه وسلم وسمع النبي عليه السلام يقرأ في سورة التوبة تأخذ أحبارهم ورهبانهم أربابا جعلهم رب قال يارس قال يارس ما عبدناه يعني كيف الله يقول نحن تخذناه ربنا ما عبدناه فقال النبي صلى ألم يحل لكم الحرام فأحلفتموه وحرم عليكم الحلال فأحلفتموه فحرمتموه قال نعم قال فتلك عبادته جعلتهم مشرعين مشرعون في الدين من دون الله والتعال والله سمى في التشريع شرك أم لهم سركاء شرعوا لهم من الدين المهم أن زيادة الحد في المحبة في الطاعة في, في, في الاتباع لذلك قال من معبود أو متبوع أو مطاع. الزيادة عن الحد تؤدي إلى الطغيان لأن الطغيان مجاوزة الحد والطاغوت ما تجاوزت به أنت الحد فيحب الصالحين بقدر لكن لا يصل إلى درجة أن تعتقد فيه ما لا يجوز إلا للرب تبارك تعالى حتى النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز فيه وهو الذي حبه دين وقربه من أعظم الوسائل الموصل إلى الجنة محمة النبي عليه السلام بل لن يفلح ولا ندخل الجنة من لا يحب النبي عليه السلام لكن إن وص أدى الحب إلى أن تعتقد أن النبي عليه السلام يعلم الغيب مثلا أو يسمع الداعين أو أو أن من جوده الدنيا وضرتها أن من جوده الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم كما يقول البصيري هذا غلو فاحش هذا غلو فاحش في النبي لا يرضى عليه الصلاة والسلام والدليل أنه صلى الله عليه وسلم لما سمع جاريتين تغنيان في عرس من الأعراس مناسبة غناء العرب مش غناء الغناء العرب اللي هو قول الشعر بنغمة ربما معها دف للنساء في الأفراح جريتين تغنيان يقولاني وفينا نبي يعلم ما في غد فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام قال لا يعلم ما في غد إلا الله قال لا يعلم ما في غد إلا الله كيف لو سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام فإن من علمك فإن من من جودك فإن من جودك أنت لجت بها الدنيا وضرتها يعني الأخ منك أنت ومن علومك يا محمد يعني علم اللوح والقلم قال بعض المعلقين ماذا أبقى لله الدنيا والآخرة من النبي وعلم اللوح والقلم عند النبي ماذا أبقى لله ماذا أبقى لله يقول فيها فإن لم تكن يوما المعادي يعني يوم القيام آخذا بيدي تنقذني يعني وإلا فقل يزلة القدم وغيرها هذه اللي تسمى البردة بردة البصيري وهي مشهورة عند الطرقية الصفية مشهورة بردة البصير وفيها من الكلام والوصف للنبي الذي لا يليق إلا بالله ولا يرضاه النبي عليه السلام الذي أنكر هذه العبارة التي أهوى بعشرات مرات من كلام البصير في بردته المشهورة فالغلو والطغيان متلازمان في المعنى أو قاربان في المعنى من بعض وهو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع وهذا تعريف ابن القيم رحمه الله تعالى قال صاحب المتن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه والطواغيت كثيرة ما زال مستطرد في الكلام على الطواغيت والطواغيت كثيرة رؤوسهم قمسة إبليس لعنه الله ومن عبد وهو راض ومن دع الناس إلى عبادة نفسه ومن ادعى شيئا من علم الغيب ومن حكم بغير ما أنزل الله والدليل قوله تعالى لا إقراها في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمتك بالعروة الوثقى لم في صامنها والله سميع عليم وهذا معنى لا إله إلا الله يقصد في الآية فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله سنأتي الاشترح قال والطوغيت كثيرة بناء على التعريف السابق كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو طاع فبالتالي كثرهم كثر من تجاوز بهم بنو آدم الحدود وعبدوهم من دون الله لكن رؤوسهم خمس وأولهم وهو شيخ الطواغيت وزعيمهم عليه لعنة الله قال إبليس لعنه الله الثاني من عبد وهو راض عبدوه وساكت وراض هو راض بهذا الأمر هذا طاغوت لأن هذا حق من الرب لا يجوز الإنسان أن يعطاه. وتسمعون من بعض الطروقية كلاماً في غاية القبح، في إعجابهم بأنفسهم ورضائهم بمقاماتهم دعك من الشيعة الرافض، دعك من الشيعة الرافض، الثنانين في الشرك نسأل الله العافية والسلامة عندهم براءة في في الحادي والشرك غريبة عجيبة لا تقتل على عذاباً في بعض الطيبين المباركين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعني آل بيته عليه السلام ونحن نبرر آل البيت من معتقد الشيعة ثم في رؤوسهم. الشيطانية كالخميني وغيره شياطين ليسوا حتى يعني نقول ناس صالحين والعاديين شياطين ويعتقدون فيهم ما لا يجوز إلا في الله تبارك وتعالى من أقبح العقائد ومن أقبح الغلوب وهم راضون مشايخهم بالغلوب الذي يحصل فراضون بل معجبون بهذا الغلو فمن عبد من دون الله وهو راضي هذا حي قاعد راضي فلطغوت الآخر من دع الناس إلى عبادة نفسه الأول لم يدعو الناس لكن عبده وافقه عجبها الكلام الثاني يدعو إلى عبادة الناس وهذا في الرافض كثير وفي الطرقية الصفية كثير فيهم كثير ممن يدعو الناس إلى تنجيره وتبجيله والاستغاثة به وإذا كنتم في المكان الفلاني فقولوا ثلاث مرات سيدي فلان يعني نفسه وإلى غير ذلك يعلم الناس أن يدعوه من دون الله وأن يستغيثوا حتى وصلوا من الشرك إلى مستويات لم يصلها المشركون الأوائل المشركون الأوائل كانوا في الضراء يفزعون إلى الله وحده وينسون الشرك وإذا مسكم الضر في البحر وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه راحوا كلهم لم يكن تذكروا إلا الله مخلصين له الدين في الضراء فلما نجاكم من البر أعرفت فكانوا إذا جاءتهم الضراء يأتون للحقائق أنه لا ينقي لا ينجهم إلا الله. هؤلاء العكس اليوم في أشد الضراء الضرة يلجؤون إلى مشايخهم سيد فلان سيد علان وعلموهم قصص واحد طار طلع واحد قذل واحد خشط البحر واحد شمر قصر وعلمهم قصص تترخص في تترسخ في النفوس فإذا جاءت الشدائد حتى الله سبحانه وتعالى أعرضوا عنه ودعوا مشايخهم وذو هذا من دع الناس إلى عبادة النفس. هذا الثالث الرابع من ادعى شيئا من علم الغيب هذا الكهانة وهي طغيان فصاحب إذا كان يعني من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد هذا من أتى فكيف بحاله هو والكاهن حقا يعني لنك كهان نوعين واحد لا عنده علم غيب لا عنده حال يخدع في الناس هو واحد فعلا عنده وهذا لا يكون إلا من بلغ من الشر مستوى أطاعته الشياطين وصارت تصعد إلى السماء وتسترق السمع إلى آخر الوضع المعروف للصحاب العافر صلى الله عليه وسلم. أخيراً من حكم بغير ما أنزل الله والمقصود به من حكم بغير ما أنزل الله معرضاً عن حكم الله مستكبراً عنه. لأن الحكم بما أنزل الله ليس على إطلاق الكفر وإلا لن ينجو أحد من الكفر. لأن الحكم لأن كل ما ترك للحكم بما أنزل الله. الآن الحكم بما أنزل الله ترسخ في عقول الناس أنه قضية الدولة بينما الحكم بمنزل الله كل إنسان فمن لم يعدل بين أولاده لم يحكم بمنزل الله واحد طول ندود الأخد لم يحكم بمنزل الله ومن كذب لم يحكم بمنزل الله ومن يعني حكم في قضية بين نفرين ظلم لم يحكم بمنزل الله الخوارج المعاصرون لا يفهمون هذه الآية إلا على السلك الدبلوماسي. الحكام والوزراء والجيش وكذا الخوارج أولون كانوا أعقل منهم من كانوا أخفظ عندهم كل من لم يحكم بما أنزل الله فهؤلاء يكون الكافرون حتى أنت في الشارع لا نك رئيس لا نك عاجل الحكم بما أنزل الله في جزئية تكفر لذلك كانوا يكفرون بالمعاصر لأن من لم يحكم بما أنزر الله في علم أصول الفقه من صيغ العموم من صيغ العموم من يقولون من صيغ العموم؟ يعني عامة بمعنى كل من لم يحكم بما أنزل الله هذا معنى منصيغه العموم المعنى الآية كل من لم يحكم بما أنزل الله ما قالش الرؤساء بس ما قالش الزرع ما قالش القضاء حتى أنت حتى في بين عيالك إذا لم تحكم بما أنزل الله فقد كفرت إذا أخذنا هذا العموم هذا العموم أخذ بين خوارج الأولون فكفروا كل من لم يحكم بما أنزل الله بغض النظر عن منصب سواء كان رئيس أو عكا أبسط إنسان خوارج معاصرين طبقوا هذه الآية فقط على على الجانب السياسي والعسكري وأهل السنة يعرفون أن من لم يحكم من ظل الله فأولاكم الكافرون كفراً أكبر إذا كان معرضاً عن حكم الله محتقراً له يعتقد حل تركه إلى غير ذلك وهذا تفسير ابن عباس لما خاصم الخضارج قال ليس بالكفر الذي تذهبون إليه إنما هو كفر دون كفر لأن حتى المعاصي تسمى كفر لكن ليست كفراً مخرجاً من الملة كما قالنا أبو سلم سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر كفر أصغر بدليل وإن طائفتان من المؤمنين سمام مؤمنين اقتتلوا اقتتلوا ما زالوا مؤمنين نعم لأن الكفر في الاقتتال كفر عملي مش كفر أكبر فلأهل السنة ثلاثة جسير متطابقة لهذه لآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئكم الكافرون التي صدع الخوارج بها رؤوسا بجهلهم وفهمهم الخاطئ إما أن يقال أنه كفر دون كفر وهذا تفسير ابن عباس أن من لم يحكم بما أنزل الله فأولئكم الكافرون إذا كان عن إعراض واحتقاظ لشرع الله وإلا فهو كفر أصغر أو كما يقول ابن جرير الطبري أن هذه الآية نزلت في قوم جحدوا حكم الله لما حصلت المحاورة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم في الرجم هم أنكر الرجم ولما جاءت آية الرجم وضع عليها يده القارئ طلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم الحديث السنن أن يحذروا التوراة ويقرأوا فلما جاءت آية الرجم وضع عليها يده فكان معه من عبد الله بن السلام تعرفونه كان يهوديا وأسلم كان من أحبار اليهود رضوان الله عليه فقال يعني طلب من النبي أن يأمرهم أن يرفع يده فرفع يده فإذا في تحت آية الرجم فأولئك تركوا الحكم بما أنزل الله عن جحود تركوا الحكم بما أنزل الله عن جحود فالآية في من جحد أو نقول كما قال ابن عباس يختلف من حال إلى حال والذي يعنيه المصنف هنا شيخ الإسلام أنه من الطاوغيت من لم يحكم بما أنزل الله يعني أن عن حكم الله الذي لا يرى مناسبته للعصر أو أنه يجوز له أن يترك حكم الله عن. تركه يعني عن احتقار وعن إعراض واستكبار عن حكم الله وعن شرعه وإلا فلا يسلم أحد من الوقوع في هذا الخطا، والله المستعان. قال وطوغيت كثير ورؤوس قمس إبليس لعنه الله ومن عبد وهو راضي ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه ومن الدع شيئا من علم الغيب ومن حكم بغير ما أنزل الله والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله كنا فيها قبل قليل في بيان النفي والإثبات فقد استمسك بالعروة الوثقة العروة الرب يعني. العروة الرب فقد استمسك بالعروة محكمة كويس، وثقة هذا الاستثاق لنفسك فقد استمسك بالعروة الوثقة لن فيصام لها من والله سميع عليم، ثم قال رحمة الله عليه وهذا معنى لا إله إلا الله يقصد الكفر بالضغوط مع الإمام بالله الذي هو جانب النفي عجالة بالإثبات في كلمة لا إله إلا الله قال وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة هذا كلام المصنف شيخ إسلام وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله والله أعلم قال شاري هذا الحديث ليجمع الأمر كله وأن رأس الأمر هذا الدين الذي هو الإسلام، وعمود هذا الإسلام الصلاة وأعلاه ذروة السلام سلام سلام الجمل أعلى الذروة أعلى أعلىه الجهاد في سبيل الله والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هكذا ختمنا بفضل الله ومنه وكرمه وجوده سبحانه هذا المثل الأول الذي هو الوصول الثلاثة عندنا تبيهات بسيطة الأولى غدا لن يكون عندنا لقاء غدا يوم الثلاثاء لن يكون عندنا لقاء في هذا المسجد بعد المغرب نترك الفرصة لمن أراد أن يشارك في الأربعاء سأذكر ماذا عندنا الأربعة؟ يوم الأربعاء يوم الأربعاء بعد العصر عندنا تسميع المثل لمن أراد الحصول على الشهادة طبعا من أراد تسميع المثل ونبه يعني الأخوة في الغرفة من قبل على العناية بالضبط والتشكيل وعندي مجموعة هنا من المتون مضبوط ضبطاً جيدا. في آخر المجلس من أراد يعني يأخذ منها يمكن أربعين متل ويريد يعني من كان عنده يستغني حتى يتحصل من ليس عنده من كان عنده متل مضبوط جيداً يستغني هذا الأمر الأول الأمر الأول أنه غداً لا يوجد لدينا موحد الأمر الثاني الأربعاء بعد العصر مش بعد المغرب بعد العصر سيتم تسميع المتن الخميس بعد العصر يقرأ الموجيز المتن وأنتم تسمعون ثم يجيزكم يعطيكم الإجازة يعطيكم الإجازة هذا يوم الخميس وهذه الطريقة ستكون طريقتنا مع كل متن نأخذ المتن نقرأه سنعلن إن شاء الله بال بالضربي نعم في, في بقية المتون حتى من لا يتمكن من تحصيل المتل مضبوط يضبط معنا المتن ستكون هذه طريقتنا نكمل المتن شرحا ثم نعطي فرصة للحفظ وينبغي أن يبادل الإنسان بالحفظ حتى يعني لا نتعطى نريد أن نستمر في هذه الدروس ثم تأتي يوم تسميع ويوم للإجازة نعم أعتقد هذه كل الملاحظات التي دونتها عندي يعني يريد أن يسجل اسمه من يريد المشاركة بالتسميع ليمنح الإجازة سجل اسمه في الورقات التي في الخارج وقلنا الموعد بعد بكرة إن شاء الله تعالى المثل القادم هو مثل القواعد الأربعة بإذن الله تعالى نسر الله العظيم أن يعيننا هذا السؤال قال لا لابد من الحفظ لابد من الحفظ شيخنا هل يحفظ هذا المت الناس كلهم يعني بالنسبة لل للشهادة ولشغل هنا يعني لابد من الحفظ الفهم أمر طيب بل لابد من الفهم ومن فهم انتفع ومن كان عنده مقدرة من الحفظ يحفظ يتحصر على الشهادة من لم يوفق في الأصول الثلاثة يمكنه أن يعني يدخل معنا في القواعد الربعة قد يتو يوفق الإنسان الأصول الثلاثة ما كان مستعد لسبب أو لأخر إذا جت القواعد الأربع يستطيع أن يدخل ويحفظ ويتحصر على الشهادة وإجازة لمر يعني مستمرة هذا قال هل ثبت جواز التبرك بالصالحين الأحياء وكراهة الحلف بغير الله في مذهب الإمام أحمد أما مذهب الإمام أحمد فلا أعرف أما المسألة في حد ذاتها فيعني في القول بالتبرك كل خاطيء من كان قال به من قال لكن القول خاطئ والذين يقولون بالجواز التبرك يقيسونه على النبي عليه السلام لأن ثبت أن الصحابة كانوا يتبركون بالنبي بجسده وبعرقه وبصاقه وبشعره لكن من يقاس على النبي؟ من يقاس على النبي حتى نقول عنه؟ من وهذا فتح باب شر على طروقية وأنتم ترون كيف يستعبدوا بهذا التبرك؟ ودّد من من أبرز الأدلة أن سيرة السلف الصحابة خاصةً مصطورة باليوم لم يرد أنهم تبسحوا بالصديق ولا بعمر ولا بغيره ولا بمساقه ولا لم يفعلوا ذلك مع أحد وكان فيهم الصديق كان فيهم عمر ثم كان فيهم عثمان ثم كان لم يرد حصل ذلك من غيرهم ونقل عن يعني بعض أهل الفقه ممن يجيزه لكن الصحيح سكرة راح الصلاة لكن الصحيح أنه يعني هذا غير جائز ولا يصح أبداً أن يقاص أحد بالنبي عليه السلام حتى نقول أن ذلك جائز نكتفي بهذا القدر صلى اللهم وسلم على محمد والي وصحبه اجمعين سبحانك اللهم والحمدك. لا إله إلا أنت استغفرك